بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ض ب ق ا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا ف أ ث ر ن به نقعا ف و ت ط ن به جمعا ان ا ل إ ن س ا ن لربه لكنود و إ ن ه على ذلك لشهيد و إ ن ه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بحثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير